هذه العين بثمن مؤجل ثم اشتريتها بثمن حاضر سلعتك عادت اليك واعطيت هذا الرجل مثلا ثمانيه بيده أصبحت تطالبه بعشره هذا الربا بعينه يعني اذا اعطيته ثمانيه وقيدتها عليه بعشرة هذا الربا الصريح ربا الجاهليه وهذه العينه وحيله الى الربا وانما ادخلت السلعه هكذا وذلك لما روى سعيد عن غندر عن شعبه عن ابي اسحاق عن امراته العاليه بنت اي فابن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنا وأم ولد زيد بن أرقم أم الولد غالبا تطلق على الامه التي وطعها سيدها فأنجبت له ولد فتسمى هذه أم ولد ارتفعت عن الامه ليست امه وليست زوجها فهي تعتق بوفاه سيدها ما دامت انجبت له ولا قسم لها كالزوجات ولا تباع لان مآلها الى العتق بموت سيدها فقالت ام ولدي زيد كانها كالمستفيده من عائشه رضي الله عنها قالت عندي غلام بعته على زيد بثمان مائة درهم الى العطاء الى وقت توزيع الخراج والنفقه من بيت المال مثلا يكون هناك وقت محدد يوزع بيت المال على المسلمين حقوقهم او رواتبهم او مقابل اعمالهم أو ما توفر في بيت المال ليستفيد منه الموجودون فيكون نفقة عليهم زيد بن أرقم رضي الله عنه ما عنده شيء يدفعه فاشترى الغلام من امرأته بثمانمائة درهم مؤجلة متى إلى العطاء الآن ما عنده شيء يدفع فاشتراه بثمانمائة درهم ثم إنه باعه على نفس المرأة بستمائة درهم فماذا كانت النتيجة زيد رضي الله عنه أخذ الآن ستمائة درهم ما الذي ثبت واستقر في ذمته ثمانمائة درهم والغلام الرقيق عاد إلى سيدته إم كان على شخص آخر وهكذا وإم تشتريه هذه صورة من صور بيع العين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عرفت أن هذا التصرف حرام ولا يجوز وما وسعها السكوت فيجب على من علم حراما وسمعه أن ينكر وأن يبين وقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي هل هو تكرار؟ لا بئس ما شريتي يعني بئتي وبئس ما اشتريتي هي باعته أول باعت الغلام على زيد بثمانمائة درهم واشترته بستمائة درهم وقالت بئس ما شريتي يعني بيعتك على زيد بئسة البيعة وبئس ما اشتريتي أنت اشتريتيها بعد ذلك من زيد كلها محرمة ولا يجوز ثم انظر إلى ما قالته أم المؤمنين رضي الله عنها وما اكتفت بهذا قالت ابلغي زيد لأن هذه أم المؤمنين تنصح لكل مؤمن أبلغي زيد ابن ارقم انه قد ابطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلمه عظيمه هذا زيد بن ارقم رضي الله عنه كان من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خيار الانصار رضي الله عنهم اجمعين قالت اخبريه عني بانه ابطل جهاده لما لان اصبح محارب لله ورسوله يقول بهذه الصفقة تعامل بالربا والمرابي محارب لله ورسوله فما يجتمع أن يكون له جهاد في سبيل الله ويكون محارب لله ورسوله الأخير يبطل الأول الأول مجاهد ثم إنه تعامل بالربا فأصبح محاربا أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب المبادرة بالتوبة وجهته رضي الله عنها إلى المبادرة بالتوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود إلا أن يتوب قال المؤلف رحمه الله ولا تقول عائشة مثل هذا إلا توقيفا يعني ما ليست هي مشرعة ولا تقولوا عن الجهاد لأن هذه كلمة عظيمة إلا أنها سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالبيع بيع العينة نوع من أنواع الربا قريب من الربا وإن لم يكن الربا صريح إلا أنه حيلة والإسلام يحرم الحيل إلى الحرام والله جل وعلا لعن اليهود لما تحيلوا على تحليل صيد السمك يوم السبت الله جل وعلا امتحنهم وابتلاهم حرم عليهم صيد السمك يوم السبت فكان من الابتلاء والامتحان الامتحان ان السمك يتكاثر حولهم يوم السبت لانه امن ما يؤخذ فاذا انتهى يوم السبت ذهب بعيدا في البحر فتح الشيطان لهم حيله قال اضاءوا شبككم ومصايدكم يوم الجمعة فيأتي السبت يوم السبت فيدخل فيها السمك فما يستطيع أن يخرج ولا تنزعوه يوم السبت فتكون ستم يوم السبت يوم الأحد خذوا الشبك فتجدوه مليء بالسمك هذا متى حصيده هذا يوم السبت لأنهم وضعوه ليوم السبت فتحيلوا على استحلال ما حرم الله عليهم فمن تحيل من هذه الأمة على استحلال الربا بهذه الأمور ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله وانظر إلى كلام عائشة رضي الله عنه لصحابي صحابي جليل من خيار الصحابة ما قالت إنه يغفر له لسابقته لا قالت أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب يقول ولا تقول مثل هذا القول إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ثم علل رحمه الله قال ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة، يعني ما كانت السلعة مقصودة، وما كان زيد يريد الغلام، وإنما اشتراه بثمانمائة درهم، ثم باعه على مرأته بستمائة درهم. فعاد الغلام إلى سيدته وإنما أخذ زيد ستمائة درهم واستقر في ذمته ثمانمائة درهم فكأنه اشترى أخذ ستمائة درهم نقدا بثمانمائة درهم مؤجلة إلى وقت ما نعم. فإن اشتراها بسلعه جاز له جاز جاز لانه ربا بين لأن ال الأك... لا ربا جاز لأنه لا ربا بين الاثمان والعروض لعب. فإن اشتراها بسلعه جاز يعني باع هذه السلعه مثلا بدراهم ثم ما اشتراها من صاحبها بدراهم وإنما اشتراها بسلعة سلعة أخرى مثلا باع هذه القطيفة مثلا بمئة مؤجله ثم اشتراها صاحبها بفراش آخر ببساط مثلا ببساط فما فيه دراهم في المرة الثانية حتى يكون دراهم بدراهم وإنما اشترى في المرة الثانية هذه القطيفة ببساط آخر هذا لا ربا بين القطيفة والبساط نعم وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به فقال اصحابنا يجوز لان التفاضل بينهما جائز ويحتمل, ويحتمل التحريم لان النساء بينهما محرم النساء نشا الاجل وان اشتراها بنقد غير الذي باعها به يعني باع الغلام مثلا بدراهم ثم اشترى الغلام بذهب مثلا هذا قال يحتمل الجواز يقول يجوز، لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ويحتمل التحريم وهو أقرب وهو الذي رجحه كثير من العلماء لان النساء بين الذهب والفضه ممنوع فهو مثلا باع هذا الغلام مثلا بثمانمائه درهم الى اجر مسمى ثم اشتراه صاحبه بثلاثه جنيهات مثلا قال يحتمل الجواد لانه لأن التفاضل بين الذهب والفضة لا بأس به ويحتمل المنع وهو أقرب لأنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا يلزم أن يكون يدا بيد نعم. وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز وإن اشتراها من غير المشتري مثلا هذه المرأة باعت الغلام على زيد زيد باع الغلام على شخص آخر في السوق ثم المرأة اشترت الغلام ممن اشتراه من زيد فلا بأس لأن هذا لأنها لم تشتريه ممن باعته عليه نعم أو اشتراها أبو البائع أو ابنه يعني ما اشترت الغلام المرأة وإنما اشتراها اشترى الغلام مثلا أبوها أو عمها أو قريبها مثلا انتقل ما عاد إلى صاحبته فلا بأسه نعم. وان نقصت السلعه لتغير صفتها جاز لبائعها شراءها باقل من الثمن لان نقص الثمن لنقصان السلعه وان نقصت السلعه لتغير صفتها مثلا هذا المثال الذي معنا الغلام اشتراه زيد رضي الله عنه بقي عنده خمسة أشهر أو ستة أشهر تغيرت حاله فاشترته الجاء المرأة بقيمة أقل فلا بأس لأنها تغيرت صفة الغلام مثلا أو مثلا الرجل باع بعيرا أو فرسا على آخر بقيمة مؤجله وبعد شهر أو شهرين عرض هذا الفرس للبيع فإذا بصفته تغيرت لأن صاحبه الأخير أهمله وضيعه، فاشتراه صاحبه الأول لأنه يعرف طبعه وصفته فاشتراه ليقوم عليه فلا بأس لو اشتراه بأقل لأن هذا القليل ليس مقابل النقد والحاضر وإنما مقابل تغير الصفة نعم. وإن نقصت لتغير السوق زا... لتغير السوق أو زادت لم يجوز شراءها بأقل لما ذكرنا وإن نقصت السلعة لتغير السوق فلا يجوز لصاحبها أن يشتريها لأن هي ما أعطر عليها شيء وإنما السوق كان أول مثلا السعر في حسن ثم تنازل السعر فلا يجوز ان يشتريها لان السلعه ما طرا عليها بذاتها شيء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل إذا دخل الرجل المسجد والناس يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب فماذا يفعل إذا دخل الرجل المسجد والناس يصلون العشاء وهو مسافر لم يصل المغرب بعد فهل يدخل معهم بنية العشاء أو بنية المغرب أو لا يدخل معهم ينفرد ويصلي وحده والجماعة يصلون نقول لا يصلي وحده والجماعة يصلون بل يدخل معهم ولا يصلح أن يدخل معهم بنيه المغرب لان الافعال تتفاوت قال بعضهم ولا يدخل معه بنيه العشاء لانه يكون حينئذ قدم العشاء على المغرب والترتيب واجب ماذا يعمل للعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولا القول الأول أخذ به عدد من الصحابة أنه يدخل مع الإمام ويصلي العشاء الصلاة الحاضرة ثم يصلي بعدها المغرب ثم يعيد صلاة العشاء لأن صلاة العشاء لابد أن تكون بعد المغرب وليسرح أن تكون قبله فيعيد صلاة العشاء يعني يدخل مع الإمام هذا متفقون عليه ويصلي معه على صفته ثم يصلي المغرب بعد ذلك ثم يعيد صلاة العشاء القول الآخر أنه لا يعيد صلاة العشاء لأنه صلى العشاء مع الإمام ثم يصلي المغرب وحده أو مع رفقته مثلا ولا يؤمر بإعادة صلاة العشاء لأن الله جل وعلا لم يفترض العشاء مرتين وقد صلىها مع الإمام ولا يسوغ له أن يترك الإمام يصلي وهو يصلي لأن في هذا اختلاف فيصلي مع الإمام فإذا سلم صلى المغرب وهذا القول الأخير اختاره شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله يقول السائل هل تصح صلاة قيام الليل بالقراءة بالمصحف هل تصح صلاة قيام الليل بالمصحف الجواب نعم لأن المرى قد لا يحفظ الكثير من القرآن ويحب أن يطيل القراءة في صلاة الليل فيأخذ المصحف معه ويقرأ نظرا ولا بأس وفي هذا مصلحة في أنه يمر على القرآن كله يقول وهل للاعتكاف ان يجهر بالنية لا ما يشرع له ان يجهر بالنية وانما اذا اراد الاعتكاف بقلبه ينوي اعتكاف يوم او يومين او خمسة او عشرة او العشر الاواخر او نحو ذلك يقول السائل بعض المشترين يستقبلون البائعين لسياراتهم قبل دخولهم الى المعارض المخصصة للبيع فما حكم هذا العمل هذا لا بأس به لان هذا ليس تلق للركبان وانما هم كلهم في البلد ويقول بدل ما اشتريها من صاحب المعرض يفرض علي كذا وكذا زيادات انا في غينا عنها انا اشتريها من صاحب السيارة مباشرة وهكذا فلا بأس بهذا ان شاء الله يقول السائل هل يجوز ان يتيمم ان اتيمم بالضرب على السيارة حتى اصلي عليها النافلة المتيمم عليه بعض العلماء يشترط ان يكون ترابا وان يكون فيه غبار وبعض العلماء يقول يكفي الغبار ولو لم يكن تراب لو تيمم على بساط او فراش او مرتبة السيارة او نحو ذلك اذا كان فيها غبار وبعض العلماء يقول يتيمم على ما كان على وجه الارض حتى ولو لم يكن فيه غبار فإذا كان في حاجة إلى التيمم وتيمم لعدم وجود الماء فتيمم فليتحرى أولا أن يتيمم بالتراب وهو اولى خروجا من الخلاف فإذا لم يكن وتيمم على غبار مثلا في بساط أو قطيفة أو نحو ذلك فلا بأس وإذا لم يجد هذا ولا هذا واحتاج إلى التيمم فيتيمم يضرب بيديه على ما كان على وجه الأرض يقول السائل كنت أطوف حول الكعبه فأقيمت الصلاة وأنا لم أنتهي من الطواف فمن أين أكمل الطواف علما بأنني صليت في نفس المكان الذي وقفت فيه إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فتدخل مع الإمام ولا تستمر بالطواف والصلاة قد أقيمت ثم الأولى لك خروجا من الخلاف أن لا تعتد بالشوط الأخير الذي لم تكمله إلى حذاء الحجر الأسود أما إذا أكملت الاربعه فتبني عليها فبعد الصلاة تأتي بما بقي عليك ثلاثة وهكذا إذا وقفت في الرابع في النصف مثلا وصليت فالأولى لك ألا لا تحتسب هذا الشوط الذي وقفت في أثناءه وقد أجاز بعض العلماء رحمهم الله احتساب هذا الشوط لكن كثير من العلماء يرى أنه لا يحتسب فخروجا من الخلاف لا تحتسب الشوط الذي لم تكمله عند إقامة الصلاة يقول السائل اعتمرت وخلعت ملابس الاحرام قبل ان احلق او اقصر من رأسي يقول اعتمرت وقبل الحلق لبست المخيط لا بأس عليك ما دام جهلا او نسيانا فلا بأس عليك اذا كنت حلقت بعد هذا او قصرت يقول السائل إذا دخل المصلي للمسجد وقد فاتته الصلاة المفروضة وقد كبر الإمام للصلاة على الميت فهل يصلي على الميت مع الإمام أم يصلي الكريضة الأولى له والله أعلم أن يدخل مع الإمام في صلاة الجنازة بنية صلاة الجنازة لأنها تفوت وهو يصلي بعد هذا لأن صلاة الجنازة تفوت عليه ومن صلى على الجنازة فله قراط من الأجر والقراط مثل الجبل العظيم فيصلي على الجنازة ثم يلتمس من يصلي معه الفريضة لتحصل له فضيلة الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل داخل المسجد وقد انتهت الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا يعني يصلي معه حتى ينال ثواب الجماعة لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفل بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة فيحرص المسلم على صلاة الجماعة ويواظب عليها فاذا فإذا فاتته يلتمس من يصلي معه تقول السائلة اذا صلت المرأة في بيتها وهي في مكة وقد جاءت العمرة فهل صلاتها في البيت بمئة الف صلاة نعم صلاتها في البيت مضاعفة وهي أفضل لها من الصلاة في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله يعني إذا رغبت المرأة الصلاة في المسجد فلا يمنعها زوجها ولا أبوها ولا أخوها وبيوتهم خير لهم يقول البيت خير للمرأة وليخرجن تفلات متى يمنعها إذا خرجت متجملة؟ إذا خرجت بثياب زينة، إذا خرجت للفتنة يمنعها أبوها، يمنعها زوجها، يمنعها أخوها. إذا خرجت محتشمة فلا يمنعها، لكن إذا بقيت في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها وهذا الله أعلم.